فليقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا للَكُم ل تُقاتِلونَ بِي سَب لللَّهِ وَالْمُشْتَبافينَ مِنَ الجَالِ وَِّسَاءِ وَلُ إذان الَّذينَ يَقُون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 119. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 110. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت 111. فقاتلوا أولياء الشيطان 112. إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَهِ مُقِتَالوا إذَا فرَكُمْ مِنم يَغْسَونًا الن تَكَ خَشِيَةِ اللههِ أَو أَشَدَّ خَشِيَة وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة غير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 124. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 125. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 126. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا وما أصابك من سيئة فمن نفتك 113. وأرسلناك للناس رسولا 114. وكفى بالله شهيدا 115. من يطع 117. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا 118. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله 111. فأعرض عنهم وتوكل على الله 112. وكفى بالله وكيلا 113. أفلا يتدبرون القرآن 114. ولو كان من فِيهِ غير الله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ آذَاءُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا